إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهق وهي تقول تكاد تميز من الغير كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتيكم نبيل قالوا بلى قد جاءنا نبيه فكذبنا وقلنا, وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير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 117. وأجر كبير 118. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور 119. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ لُنَفْسٍ فَمَشُونَ فِي مَنَاقِبِهَا وَكُلُّ مِنْ رِزْقِهِ فَمَشُونَ النُّشُورُ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 قَابِلِيهِمْ فكيفَ كَانَ نَقِيرُ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ, إلا الرحمن ما يمسكهن إلا الرحمن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 بللج في عتوق ونفور، أَفَمَن يَمْشِ مُتِبًا عَلَى وَجِيهِ أَهْدَى أَهْدَى أَمَّا يَمْشِ سَوِيًا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Kuluh, yang diciptakan untukmu, dan menjadikanmu dapat mendengar, melihat, dan berakal. Sedikitlah yang kau syukuri. Kuluh, yang menetapkanmu di bumi, dan kepadanya kau berpindah. Dan mereka berkata,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 أيتهم إن أهل كني الله وَمَنْ مَعِهِ أُوْرَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ رَحْمَانُ آمَنَ بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ Qul arayy tum il asbah maa'ukum ghauran, b mai yatiqum, f mai yatiqum b maa'im